تلا فحبنا وصباه غريب بذات الالوان يساقي ما غدا فصاح يقول ما عاد انام اشتاق ولا انت مشتاق انا رقدت البارحه وانت ممسيت هذا دايم تقلب الصحبه اخناق ودايم تغلى ولا انا ما تغليت هذا أن داعم تقلب الصحبة أخناك وداعم تغلى ولا أنا ما تغلعت صح أن كل لذت وصالها أفراق وصح أن كل كل ما رحت ما جيت لكني أحبك ومن كثر من ساق أشوفك بصوتك كل يقبلت وأقفيت بدق ولا أنا ترى ماني أبدع قانا لو أني اللي مزعلك دقيت بدق ولا أنا ترى ماني أبدع قانا لو أني اللي مزعلك دقيت تعوذ مبليس وتزين وتزين الأخلاق وتلفن وحاضر لا تلفن أمن البيت شغل جهازك وشحنها بعد الأغلاق ودق الجهازي ويعمل أكتلوزة لليت تخلي التصالي يقول مشتاق مشتاق وذبذبات تقول مليت مليت مليت مليت مليت مليت تديمه غدا في الصح يا كيف تقول للقواله يا كيف تقول للقواله لدينا خافقوا يقول لك زعلان ادينا للحزن ما تراه وقول باك عصف النسيان وضعنا جراح خافقوا يقول لك زعلان